شكرا ثم شكرا أنك فتحت الرابط يا أخت الكريمة وأحب أن أوجه لك رسالة خافة جدا جدا إلى كل فتاة تعاكس شابا ويعاكسها ويوهمها بالزواج متى ما زانت أموره وظروفه أولا أخية الكريمة هناك الكثير والعديد من الفتيات الذين وقعوا في مصيبة أو فضيحة أو ابتزاز أو تهديد أو عار أو ذهاب عرض أو ذهاب شرف أو ذهاب كرامة أو ذل أو في السجن خلف القضبان أو أسقطت رأسها في التراب أو أقبت رأس أهلها في التراب وكل ذلك بسبب الاستهتار في العلاقات المحرمة والمعاكسات المحرمة بين بعض الشباب وبعض الفتيات بأي وسيلة من وسائل الاتصال كانت فاعتبري بغيرك قبل أن يعتبر بك غيرك والذيب من اعتبر بغيره ثانيا أخيتي الكريمة يجب أن تحكمين الأمر يجب أن تبتين في الأمر يعني بمعنى أنك تقولين لهذا الشاب وترسمين له رسالة إما أن تأتي الآن مباشرة وتخطبني عن طريق أبي أو عن طريق أمي وهذا هو رقم المنزل اتصل فيخطبك عن طريق أبوه أو عن طريق أمه بما يراه مناسبا وتبدأون مرحلة الزواج الشرعي وإما أن نقطع التواصل نهائيا الآن نقطع كل وسيلة بيننا ومتى ما زانت أمورك وظروفك المزعومة هذا هو رقم المنزل اتصل أو يتصل أبوك أو أمك وتكون هناك الخطبة الرسمية ثم بعد ذلك تتسهل وتتيسر أمور الزواج الشرعي من نظرة شرعية وملكة وزواج إلى آخره أما أن تجعلين هذا الشاب يستمتع بصوتك أو بصورتك أو بما إلى ذلك من المحرمات فأنا أقول أنت أكرم وأشرف وأعذ وأتقى وأنقى من هذا كله فلا تكونين رخيصة ولا تذلين نفسك بالمعصية ولا تذلين نفسك لفلان أو علان فأنت أكرم من هذا كله والله والشاب إذا كان صادق فعلا سوف يقول لك نعم الله يستر عليك وهذا رقم المنزل متى ما تيسرت الأمور أنا أتصل عن طريق الأب أو عن طريق الأم أما إذا كان مخادع بيقول لك لا والله خليني أجهز نفسي أجهز الشقة أكون حالي ونتواصل مع بعض ونكلم مع بعض عشان نعيش قصة حب وقصة خيال فهذا للأسف للأسف للأسف اعتذري منه وقولي له السلام عليكم فمن الله, الله يسترعينا وعليك لأن للأسف يكذب ويخادع ثالثا وخية الكريمة أنا من وجهة نظري الشخصية لا أنصح أبدا ولا أؤيد بالزواج الذي يكون بعد علاقات محرمة بأي وسيلة موسائل اتصال لا أنصح به ولا أؤيد به بتاتا البثة لماذا لأن أكثر مشاكل الطلاق تكون بعد الزواج الذي يكون بعد علاقات محرمة أكثر مشاكل الطلاق تكون بعد الزواج الذي يكون بعد العلاقات المحرمة قبل الزواج يبدأ يشك فيها وتشك فيه وتبدأ الوسوسة ويبدأ التواهم والوهم بينهما حتى تصل إلى الطلاق لأن بعض الشباب عندها قاعدة بل غالبيتهم إذا ما كان كلهم يقولون إذا كلمتني بتكلم غيري خانتني تخون غيري خانت دينها تخونني خانت أهلها تخونني وهكذا والشيطان مع يحرك تفكيره وكذلك الفتاة كلما رأت زوجها تغيرت أمورها قالت بس هذا اللي كان يفعل معي قبل والشاب إذا رأى الفتاة تغيرت أمورها قال بس هذا الذي كانت هي تفعله معي قبل وسوسة وشك ووهم وتوهم وهم حتى يقع الطلاق فأنا لا أنصح به ولا وأيده أبدا لأن أنتم أعلم أمن الله عز وجل الله عز وجل لو يعلم أن هذه علاقات المحرمة قبل الزواج فيها خير أحلها الله لكنه يعلم أنها شر فحرمها وأحل الله سبحانه وتعالى الخطبة والملك والزواج الشرعي لأنه يعلم أن فيه حلال تأتي على وضوح وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله عز وجل بين ووضّح أن العلاقات المحرمة التي تكون قبل هذه دائما دائما دائما عاقبتها ونهايتها وخيمة جدا لذلك الله عز وجل حرم هذا وحلل هذا قل أنتم أعلم أم الله عز وجل بعض الشباب يتكلم يقول لا وأنا وأنا وبعض الفات يقول لا وأنا وأنا إбо أنتم أعلم أم الله الله لو يعلم أن هذا فيه خير هل سيحرمه بالعكس الله عز وجل ما يحل شيئا إلا فيه خير لنا ولا يحرم شيئا إلا وفيه شر لنا علمه من علمه وجاهله من جاهله علمه من علمه وجاهله, وجاهله من جاهله أيضا الشاب ينظر للفتاة التي تكلمه طبعا بعلاقة محرمة ينظر لها دائما نظرة دونية نظرة ساقطة نظرة فيها قلة أدب قلة حياة لأنها يعتبرها خاينة مهما حلف وأطلق الأيمان والأقسام أنها يحبها وأنها نزيها وأنها يريدها للزواج يبالغ بل يكذب لماذا حتى يتو يتواصل معك حتى يستمر معك فهو ينظر لك نظرة دونية مهما كنت لماذا؟ لأنك خنت لأنك رضيتي أن تتعرفين عليه بالحرام بدون إذن الأهل ومعارفة الأهل بدون الدخول بوضوح بدون الدخول بشرع رب العالمين لينظر لك نظرة دونية وتبقى هذه النظرة الدونية دائما في عقله وفي مخيلته تكبر وتصغر تكبر وتصغر على حسب الظروف فكوني على بينا أختي الكريمة بعكس الأخت التي خطبها من أول مرة ما في بينهم علاقة محرمة قبل تجد ينظر لها نظرة عالية ونظرة جميلة ونظرة رائعة لأنها لا يعرف عنها شيء ولأنها ما سبق أن أقام معها علاقة فوساوس ووهوم وشكوك ونظرة دونية واستحقار كل هذا يحصل ويكون موجود فأنا لا أؤيد أبداً وكثير من حالات الطلاق والله تحصل بسبب العلاقات المحرمة قبل الزواج كثير كثير وقد جلسنا مع كثير من القضاة يقولون نعم هناك كثير من القضايا الطلاق عندما نسأل ونتفحص فيها نجد أن هناك علاقة محرمة قبل شك وشك ووسوسة ووسوسة ووهم ووهم وهم وهم حتى طالق طالق طالق وتبقى المرأة تعيش الحسرتين حسرة الطلاق وحسرت العلاقة المحرمة قبل وربما ذاقت المصيبة والفضيحة أما الشاب فربما انصرف وتزوج بأخرى ملتزمة أو مستقيمة لذلك بعض الشباب تقول له ما لا تريد ما لا تتمنى من النساء يقول أريد ملتزمة أريد مستقيمة ليش لأنه يخاف أن يأخذ وحده وعندها علاقة أو غير ذلك فتجده يحرص على الملتزمة المستقيمة العاقلة الطيبة التي تكون من بيت طيب حتى يامن على نفسه ويامن على أهله من بعده الزواج حياة كبيرة وحياة في استقرار ليست فقط لحاجة لي معينة وتنتهي هناك سنوات بإذن الله تعيشونها مع بعض هناك أطفال هناك تربية هناك لابد هناك ثقة موجودة إذا جرحت تلك الثقة الحياة ما عاد تصلح أبداً فأنا لا أؤيد ولا أنصح أبداً بعض الأخوات ممكن تقول يا شيخ أنا أعرف صديق لي ثنتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر أو, عشر أو عشرين أو أكثر أو أقل كانت لهم علاقات قبل الزواج وتزوجوا والآن عندها طفل طفلين ثلاثة أقول ممكن ليش لا ممكن يحصل لكن كم الذين حصل لهم هذا الشيء وتزوجوا وأنجبوا أطفال بعد علاقات محرمة قبل الزواج وكم الذين فشلوا ووقعوا في مصيبة وفضيحة إذا كان عندك عشر فعندنا مئة إذا كان عندك مئة فعندنا خمسمئة فشلوا إذا كان عندك ألف نجحوا بعد علاقات محرمة عندنا خمسة آلاف وهكذا اضربي في الضعف في حالات الفشل إذا عشر في المئة عشرين في المئة ثلاثين في المئة هناك سبعين فشلوا وذهبت حياتهم إلى مصيبة وفضيحة وتدمرت حياتهم وما كسبوا لا هذا ولا هذا عاشوا الهم والعذاب فقط فأصبح زواجهم عذابا. ولا تنظرين إلى عشرة أو عشرين أو أكثر أو أقل انظري إلى الغالب والأكثر الذين فشلوا بعد علاقات بعد العلاقات المحرمة قبل الزواج لكن انظر إلى الجانب الآخر الذين يقيمون علاقاتهم على وضوح وعلى خطبة وعلى عفاف انظر كيف تكون حياتهم نعم يكون هناك طلاق لكنه قليل جدا وأكثر حياتهم النجاح لأنهم أتوا مع الأبواب وأتوا من طريق من طريق رب العالمين ومن حدود الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى ففكري بعقلك وقبل ذلك بدينك لا تفكرين بقلبك وشهوتك وهواك فإنك تضيعين والله تضيعين فأنتي احذري وإحرصي بارك الله فيك. ثم أخية الكريمة. احذرِ ألا يأخ يأخذ عليك الشاب مقطع صوتيا أو مرئيا أو صورة. فإنك بهذا الشيء كأنك تسلمين حبل المش حبل المشنقة له. الفتاة التي تعطي صورة أو مقطع صوت فيه كلام قوي أو مقطع مرئي للشاب هذه كأنها تسلم حبل المشنقة أو تسلم رقبتها لحبل المشنقة لهذا الشاب فتكون تحت تهديده وتحت طلبه وتحت سلطته وتبدأ تعيش دوامة العذاب والتهديد والابتزاز. فوالله أني أستغرب من فتاة تعطي أشياء تخصها لشاب ما تعرفه لا والله تقول أثق فيه طيب كيف تثقين في واحد تعرف عليك بالحرام واحد ما صان دينا ولم يصن العفاف ولم يصن الأمانة وأتى بالحرام وأتتثقين فيه كيف تثقين في واحد هو أصلا خان عفافه وتربيته ودينه ورضي لنفسه أن يتعرف على بنت الحرام والله لو أخته والله ما يرضى ما يرضى أبدا ولو سألته وجهتي له نفس السؤال والله لو قال لك أرضى والله لسان حاله وقلبه لا يرضى أبداً، لذلك أيها الأخوان الكريمات حتى لو حلف الشاب قال أحبك وأريد أن أتزوجك، معليش يكذب، يكذب، لأن الصادق هو الذي يقول الله يستر عليك وخلاص، أنا إذا بغيتك أدلل البيت، أنا إذا بغيتك أدلل رقم المنزل، مع السلام الله يستر عليه هذا صادق، يريد العفاف، يريد الحب والزواج، لكن الذي يقول لا نستمر مع بعض ونكون علاقة ولين؟ تزين الأمور لا لا هذا يكذب عليك ويكذب على نفسه ويخادع نفسه ويلعب على نفسه لكنه مستحيل يصارحك مستحيل يأتي ويقول يا فلانة أنا علاقتي معك ليست من أجل الحب وليست من أجل الزواج أنا علاقتي عشان مصلحة آخذها منك ثم أرميك لو قال الشاب للفتاة هذا الكلام خلاص كل الفتاة راح تشوتها كل فتاة راح تقطع العلاقة مباشرة هذا كلامك اي هذا كلامي خلاص تكر سماعه وتقطع العلاقة لكن لازم الشاب دي يقول احبك والزواج ويمدحها ويفني عليها ويعطيها من الكلام الحلو علشان تستمر معاه وكثير من الشباب يقولون الكلام هذا لما نقول لهم ليش ما تعترف لها بالحقيقة يقول لا ما اعترف تبيها تروح مني تبغى الصيد تروح مني لازم اقول لها احبك ولازم اقول لها بتزوجك قول لازم أقول لها بأحسن الكلمات عشان تمشي معاي تمشي معاي حتى آخذ المصطلح منها ثم أرميها مثل السجارة أشتري السجارة ورا السيجارة ورا السيجارة إذا انتهيت منها أرميها ودوسها بالجزم أكرمكم الله فهل يرضيك هذا الحال؟ فمستحيل يعترف لك بالحق يكذب حتى تستمر معه لأنه لو اعترف بالحق والله إن الحق تكرهينه أنتي والحق لما تسمعينه مباشرة تلغين العلاقة لكنه لن يقول الحق فكوني على بينا وكبري عقلك يا أختي الكريمة أأنتم أعلم أم الله الله عز وجل أعلم بحياتنا وبقلوبنا أم نحن أو بعض الشباب الله أعلم سبحانه وتعالى لذلك الله عز وجل يقول قل أأنتم أعلم أم الله فالله عز وجل هو العالم بكل أمورنا التي تسرنا والتي تضرنا الله أعلم أين سعادتنا وأين شقاوتنا فأوصيك يا أخت الكريمة عندما تسمعين هذه الرسالة أن تستفيدين منها وأن تعملين بما فيها وتحذرين وتنتبهين ثم ترسلينها لغيرك حتى تستفيد ويعني يستطيع الشباب يستطيع أخواتنا أن يستفيدون وأن يتنبهون واحذري لا تضعي صورة في جوالك أو صورة في لابتوبك أو صورة في أي جهاز من أجهزتك لأننا الآن في زمن التطور الشاب يستطيع أن يدخل إلى أي جهاز لك ويسحب الصور ثم تقعدين تلاحقينها وتكفي فلان، تكفي فلان ويلا أو ويلا الهيئة ليش ما نحذر من البداية قبل أن نقع في المصيبة لازم نقع في المصيبة ثم نقول الآن خلصونا طيب قبل قبل نحذر ننتبه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للهداية والتوبة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمين رب العالمين أتمنى, أتمنى أتمنى أتمنى إذا كنت بعيد عن هذه الأمور فبيض الله وجهك وهذا دلالة على عقلك وقلبك ودينك قبل ذلك وتربيتك أما إذا كنت قد وقعت أو بدأ الشيطان يلعب بك شيطان الإنس والجن الجن في مثل هذه الأمور فأنا أقول كبري عقلك وفكري بدينك فكري بأهلك فكري بالمجتمع أنت مو عايشة لحالك لا تقولي والله في أخوات مستهترات وفي أخوات هم يبغون الشيء هذا الأخت اللي تبغى الشيء هذا فهذه وقعت في جرائم عديدة الحرام والرضى بهذا الشيء واسقاط رأس أهلها ويعني عكس سوء التربية والأخلاق السيئة يعني هي تبعث فيها أمور كثيرة اللي تبغى الشيء هذا تبعث علاقة تريد العلاقة هذه وهي تعرف أنها كذب أو تبحث عنها و... و... هذه نسأل الله السلام والعافية ما نقول إلا نسأل الله أن يهديها لأنها على ظلال وعلى ضياع وعلى خطر وأخشى أن تكون قد خسرت الدنيا والآخرة والعياذ بالله ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين هذه والله العظيم من الخسارة هذه كم ستعيش في الحياة كم سنة والله أن نهايتها طالت أو قصرت نهايتها في قبر تسأل عن كل هذه العلاقات هل يرضيها هذا الذي تفعله؟ هل يرضيها الأرقام التي عندها والصور والعلاقة والخروج والطلعات وغير ذلك؟ في قبرك تسأل عن هذا كله هل يرضيك؟ والله ما يرضيك وتقفين قدام رب العالمين سبحانه وتعالى وأنت تعرفين أن النهاية جنة أو نار كيف يكون وضعك وحالك أمام رب العالمين؟ إذا تقولين الله غفور رحيم إذا نعلم أن الله شديد العقاب أيضا وعذابه أليم لا تلعبي على نفسك ولا تخدعين نفسك ولا تتجعين غيرك يخدعك. أنت تريدين الجنة، تريدين الراحة في الدنيا والستر والعز، وتريدين النعيم في القبر وتريدين الجنة. عرفت سماوات الأرض؟ إذا الله الله بالعفاف، الله الله بالتفكير السليم، الله الله بأن تأخذين مني هذه النصائح التي هي والله من القلب. أسأل الله العظيم أن تصل إلى القلب يا رب العالمين. أسأل الله يسترنا وياكم فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. والله أسأل أن يوفقنا وياكم كل خير. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين